ولقد خلقنا الانسان ونعلم ا ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه م ا ت مضمون ا ج ت كل نفس م ا س ا ي شهيد لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفناك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي أ ت ي د القيا في جهنم موسوعه ا ل ن ا ل خ ي ي ر ر ماتد م ب ا ل ذ ي ج للعلوم ا ف أ ل ق ا ه في ا ل ع ذ ا ب ا ل ش د ي د قال ق ر ي ن ه ربنا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 مهل ا م ت ل أ ت وتقولها ل نقول من مزيد يوم المن مزيد وأزلفت تؤدون الجنة هذا ما للمتقين بعيد لكل خشي الرحمن بالغيب وجاه you